وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلهَتَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرَّوْنَ وَلَا نَفْعَ ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشور وقال الذين كفروا ان هذا الا if كنفتره واعانه عليه قوم فَقَدْ جَاءَ ظُلْمٌ وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْ لا عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتذعون إلا رجلا مسحورا أو ضر كيف ضربوا لك الأنفال فضلوا فلا يستطيعون سبيله.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 وَاعْتَبَرْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا الْقُومُ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدَعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا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 وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمسون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا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 شرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء يوم إذ خير مستقر وأحسن ما قيل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تزيل الملك يوم الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتقدت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا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 إلى القوم الذين كذبوا بأياتنا فدمرناهم تدميراً وقوم نوح لما كذب الرسول أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذاباً أليماً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 افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا واذا راو كاين يتخذونك الاه دوان هذا الذي بعث الله رسولا إن كان ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً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 وهو الذي جعل لكم الليل نباسا والنوم سباة وجعل النهار نسورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته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 وهو الذي خلق من الماء بشرا فاجعله لسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا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 هُسِنَاتِهِمْ حَسَنَاتَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا والذين لا يشهدون الذور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا